بسم الله الرحمن الرحيم حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وَاتَّقُوا يَوْمًا تُصْبِحُ فِيهِ الْأَرْضُ كَالْعُرْضَةِ الْبَيَاضِ الْمُصْفَرِّ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْخُبُثِ الْمَنْفُوشِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۗ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمُّوا كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لَيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا مِنْ بَابِ لِيُضِحُّوا لَهُ الْحَقَّ أَقَدْ ظَنُّوا فكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَلَكِنَّ لَكَ حَقَّ تَّكْلِيمِ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يَسْجُدُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُقِرُّونَ بِحُكْمِهِ وَأَمِنُوا لَنَا بِهِ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ رَامُوا رَبَّنَا وَفَتَحْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِكَ وَعِلْمًا رَبَّنَا وَفَتَحْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِرَحْمَتِكَ وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ نَسَبُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَآتِ الْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَافِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوض العظيم إن الذين كفرون نادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعونه إِذْ قَالُوا لِلَّهِ إِنَّ الْإِيمَانَ لَكَذِبٌ قَالُوا رَبَّنَا أَرَسَلْتَ لَنَا قَوْمَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَفْسَتَيْنِ فَطَرِحْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَٰهٌ مِن سَوِيٍّ يَا أَلِفُ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِشْرَكْتُم بِهِ ظُلْمًا كَبِيرًا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده الذين ينذر يوم الثلاق يومهم باردون لا يختال الله منهم شيء لِلَّهِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نُقْصٌ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَذَرَهُمْ يَوْمَ الْعَذَابِ تَذِفُّ الْقُلُوبُ لَبِئَ الْحَمْدُ لِكَ عَاضِمِ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطَاعَ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَآمُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَرًا فِي الْأَرْضِ فَأَقَامَهُمُ اللَّهُ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 إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فزعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ مَا قَالُوا قُتِلُوا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا قُتِلُوا أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَشْهِدُوا شَاهِدَهُمْ وما كيد الكافرين الا في ضلال وقال فرعون اهرمني اخت موسى ويدع ربك اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد وقال موسى اني اصبر ربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل منهم مسلم من الالف العول يثلم ايمانه اتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكو كالبا فعليه كذبه وإن يكو صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرح كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما يُنَوَّشَا وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مثل دأب قوم نوح وعادل وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلم للعباد ويا قوم إني أقاف عليكم يوم التماد يَوْمَ تُوَلَّى وُجُوهٌ مُدْبِرَةٌ فَمَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَا هِيَ يُضِلُّ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَهُمْ مِنْ هَٰذَا عَذَابٌ مُهِينٌ ولا قضى اخو يوسف من قابل بالبيلى في ما ذلتم في شق مما جاء اخو ابي حتى الى هل فقلتم لي بعث الله من بعده يا رسولا كذلكم سيظهر الله من هو مسرف مرسادا الذين يجادلون في ايات الله غير رسول قاتهم كذرا قطعا ان الله عن الذين امنوا كَمَا لَكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارُ وَطَالَتِ الْعُيُونَ يَا نَامِ نُبِّرِ لِي صَرْحًا عَلِيًّا أَلَا نُذُلُ الْأَذَاقَ اسْلَمَ السَّمَاوَاتُ فَانْصَرَفْنَ إِلَى اللَّهِ مُسْلِمِينَ وَإِنِّي لَعَوْنٌ مِّنَ اللَّهِ كَذَلِكَ زُجِلَ فِرْعَوْنُ وَأَمْلِهِ وَقُضِيَ عَلَيْهِ السُّدِيدُ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا أهْدَبَ السَّبِيلِ مُرْشَادًا يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وهم الاخره هي دار القرار من يعمل سيئه فلا يجزى الا مثلها وَمَنْ نَعَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ سُبُلَهَا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يا قَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِيمَانِ تَدْعُونَنِي إِلَى الْكُفْرِ تدعونني لأكثر بالله وأشرك به لي ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جعم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة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 وَإِنَّمَا عِبَادَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَمَّا الْمُشْرِكِينَ فَهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ الله هَذَا صِغِيرٌ بِالْعِزَّة فَوَقَامَ اللَّهُ فِي أَنَّى مَكَرُوا حَقًّا أَيْنَ إِلَى الْعَوْنُ سُنْ قُلْ عَذَابًا أَمْ هَارُوا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ويوم تقوم الشاعة أدخل آلة فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن فَمَا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الْبُعَفَاؤُ مِنَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ مَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزمة دهم مبعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تكتأ لِيُقُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا سَنُتْبِعُ وَمَا تُعَاةُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 ولهم اللحمة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هُدَاوَ وَلِلطَّارِئِ مِنَ الْأَبَابِ اصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَاسْتَوْثِرْ لَنَا بِهِ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ يَا الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْأَلْ قَوْمًا مِّنَ الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَانُوا أَحَقَّ بِالْيُسْرَىٰ عز الله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس ولكن أكثر من ناس لا يعلمون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 فأكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجد لكم إن الذين يستكبرون عن عبابتي سيبخلون جهنم داخلي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 ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ كَذَٰلِكَ يَصْنَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لا إله إلا الله ربكم فسبحوا لله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو تدعوه مخصصا لا حدين الحمد لله رب العالمين ورب ان ميلت ان اعبد الذي نتبعون من دون الله لم نجائ اليبينات من ربي وامنت ان اسلم لرب العالمين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 اشْـرَبُوا ثُمَّ لَن تَكُونُوا ثُمَّ لَن تَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَنْ لَيَسُوَّمَ قَادِرٌ وَلَكِنَّهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ لُونَ هو الذي يحني ويمين اذا اقضى امرا فان ما يقول له ق فيكون ألم تر إلى الذين يجابلون في آيات الله أما يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون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 مَا يَدورُ مِنَ دون اللَّهِ قَالُوا ضلوا عنا بَل لَّمْ نَقُمْ مَا دَعَوْا مِن قَبْلِ رُسُلِ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ لا نطق بما كنتم تفرحون في الارض غير من الحق وبما كنتم وبما كنتم تمرحون وَدَخَلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ نَارُهُمْ لَظَى هَذِهِ النَّارُ الْمُكَذِّبِينَ أَصْلَ إِنَّ وَحْدَ اللَّهِ حَقًّا فَإِنَّمَا يُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ أَوْلَتَ وَصْيَاهُمْ نَكَفِ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ من قَصَصَ مَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ وَالْحُمَلُ لَن نَّقُصُّ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ يُنْذِرُ الَّذِينَ حَقٌّ يُؤَخْصِرُهُ لَكَ الْمُضْطَرُّونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَاُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَمْشُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَ منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بي فَسَيَرْفُضُونَ عَنَّا ذَهُم مِّنَ الْعِلْمِ أَرْحُدُنَا عَن دَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَلَمَّا عَرَضُوا بَصَائِرَهُمْ قَالُوا آمَنَّا يُواحُ دَمُه وَكَفَرَا بِمَا قُلْنَا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَقْضِ نَفْسُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا وَلَّوْا سَمَا تَنَ اللهُ الَّتِي قَدْ قَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَاتِلُوا رَهْنًا لِكَ الْكَافِرُونَ